بسم الله الرحمن الرحيم باد افلح المؤمنون الذين هم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاه والذين هم حافظون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 فكسون العظام لحما ثم أنشأناه خَلْقًا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذَلِكَ لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين فأنزلنا من السماء ماءا بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون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 وَلَقدَدْ أَْرسَلناَّ نُوحًا إلى قَوْمِه فَقَا يَا قَوْمِعْ بُدُ اللهَّه مَالَكُمْ مِنْ إلَهِ وَيْرُهُ أَفَلَا تَدَّقُون فَقَا الْ المَلَؤَُّذينَ كَفَروا مِنْ قَوْمِهِ مَا هذا إِللاا بَشَر مِثُْكُم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 يَأكُوا مِماا تَأكُلونَ منِنْ هو يَشَْب مِماا تشبون وَلاإِْ أطاتُ بشرَ مِثكم إكم إلىىخاسِرون أَعيدكم أنكم إ مِتُم وَكُمْ تُ تَُبَ وَعظَامًا أنكُم مخرجون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 مَتَى الرَّسُولُ هَاكَذَّبُوا فَاتَّبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا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 قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعطابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا قول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة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 وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم فِي الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون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 مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِن إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَىٰ بَعْضِهِم على بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ۚ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَىٰ عَمَّا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 ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بِهَا تكذبون قالوا ربنا ولبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا مِنْهَا فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا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 لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجل بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين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 وَلا تُكرِهم فَتَياتِكُم علىعَلَ الْ البِغ إ أََدنَ تتحّنَ لِدَبدَهُ رَضًا حياتةِ الُّنْي وَمَ يُكرِحم فَإِ اللهَّه بعد إكْرااههِ فإِ اللهه مِنْ بعد إْاههِ غَفُ الرحيم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 يقد م شجرة مباركَة زيتونَة لا شلطية وَلا عرب يكاد زيتها يُضِي يكادُ زيتها يُظيم وَلولَ تمتس هناك نور علىان نور يحدِ الله ن نوره مش وَضرب الله الأمتَ للن والله بكل شيء عليهلييم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأعصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة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 إ أخرجَ يَيد لَ يكذراه وَم لم يجعل اللههُ لَ نُورًَا فَم لَهُ مِن النُور ألَ تَ أن الله يُسَبّحُ لَ م في السماواتِ والالْأَرضِ وَ الطير صافاتٍ كل قد عَم كل قد عَمَ صَاتَم وَتَسبحَ واللهَّ عَم بِما يقور ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يرجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينذل من السماء من جبال فيها من برد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 وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ أَفِي قُنُوبِهِم مَّرَضٌ أَم ارْتَابُوا أَم يَخَافُونَ أَن يَخِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَم يَخَافُونَ أَن يَخِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلِ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بينهم أن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 قُسمَموا بالِله جَهْدَ مالِهمم لاِن مرتَهُم لا يَخد النَّ ق لا تُقُزموا طاعة معوفَ إ اللهه خَبيعُون بِما تَعملون قُلْ الأطيعوا الله وأطيع رَصونَ فَإِن تَوَّ فَإِما عليهلَهِمَا حُمّ.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 انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معهم على امر جامع واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستاذن إن الذين يستاذنونك هنالك الذين يؤمنون بالله ورسوله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 وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَرَزْقًا وَلَا يَغْنُونَ عَنْهُمْ مِنَ الذُّرَّاتِ وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ذَلِكَ يَوْمُ الْفَصْلِ وَقَالَ الَّذِينَ كفروا إن هذا إلا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 يَووم يحشرُهُم وَما يعمدونَ منِن ذُون اللهه فَيَقول وأأَنتُم أأَضلنتُم عبادهَا أُولائِ أَمهُم ضَلّ السَّبيل قالوا سُبحانكمَا كان يَم بَغلَنا أن التَّخذَ منِن دُك من ي من أَ ولكن م التعدهُ ولكن التعَدَهُم وَآبَ أَم حتى نسُ الذِكرَ وَوكانوا طَوْمبوراف